بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عواجا Qayjima yunzir baxa šdeedan min ladunuhu, wa yubakir almu'minīn al-lazīna yamalūn انَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اننا جعلنا مَا على الارض زينه لها لنبنوا وهم ايهم احسن عملا واننا رزاعنون ما عليها اطعيدا أم حاسبت أن أصاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ وهي لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكف سنين عدداً ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصوا لما لبسوا أمداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ خاموا فقالوا ربنا رب السماوات قوا رَبنا رب تستم وَات وَلَضلا ندع مِ دُون إ قد لاقد قُد الن هاؤلا يقولون اتخذوا من دونه ءالهاة لئن اتلمناياتون عليهم لولاياتون عليهم بسلطان بين فما نضغم ممن اختلى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الله فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ فَأُوئِينَا الْكَافِي يَنصُر لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فقوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى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 لَا وِطْوَأْتَ عَلَيْنَ لَوَلَّيْتَ مِنُهُمْ فِنَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَحَثْنَاهُمْ لِيَتَثَاءَنُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِنٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قالوا لبسنا يوما بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظريها أذكي طعاما فلياتكم بنسق منه وليتلطت ولا يشعرن بكم أحدا إنه إنه او يروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو اذا بدا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 ربهم أعلم بهم وللذين غنبوا على أمرهم لنتخذون عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَائِبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَالثَّامِنُ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قليل فلا تميرثهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني ذلك غدن الله أن يشاء الله واذكر ربك إذا نفيت وقل عفا أن يهديني ربي أقرب من هذا ولبسوا فيك فيهم سلاثمائة سنين وازدادوا تسأة قل الله أعلم بما لبسوا له عب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من ذوء مالكي وانا في حكمه احد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام بدلا لكلمات ولا تجد من دونه منتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشد يريدون وزهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعمل اغفلنا قلبه عن ذكرنا تباهاوى وكان امره فرط وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اننا اعددنا للظالمين نارنا احطبها وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا يُغْوَسُوا بِمَاءٍ كَالْمُهِ لِيَشْوِ الْوُجُوهِ بِيثَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّلِحَاتِ نا نضيع عز وما سمعنا انا ان كنهم تنات عدن تجريم تحتهم لنا نهار يحلون فيها يحلون فيها من الثاوره من ذاب ويلبسون وَيباسون الس بخُب مِْ سُندُص وَإْتبَ وَوقِ مُتك إفِيه على نرائك نعممَ الساب وَسُونَت مت بَغ سَج شَعل لدم غطَين معَ ب وَفَفنهُ وَفَفنهُ ما بِخ وَجعَ بَن م ظَر ك جَ تَ آ تَتكن وَلا مِنْ شَيْءٍ وَفَضَّلْنَا خِنَّا لَهُ مَعْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ وَذَا أَخْوَانًا نَّمَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَلَمَّا أَظُنُّ أَنْتَ بِذِي أَبَدًا وَمَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَنَأَنَّ إِنْ رُدَّتْ إِلَى رَبِّ لَعَذَابًا قَوِيًّا مِنْهُ مَا مُمْقَنَبَ وَرَدَّتْهُ أَصْحَابُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثم مِن نطفة ثم سواك رجلا لكن لا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولاونا اذا قلت ثنتك قلت ما شاء الله وهنا قوه الا بالله ان طوني انا اقل من كما لو ولد فبعث يأتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها عثبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا لو يصبح ماعها غورا فلن تستطيع له طلبا Wa o ikwabiso يُقَلِّبُ apa ayo kallibo kafei ada ma afa kwafia wa وَيَقُولُ yahoawi ya tunada orrochi a awa وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْطَفِئًا هُنَالِكَ الْوَنَاءُ يَتْلُو اللَّهُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ سَوَاءً وَخَيْرُ عقوبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هسيما وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْبَنُونَ الزِّينَةُ الْعَايَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ صُنْعَةُ خَيْرٍ إِنَّ رَبَّكَ سَوَابًا وَخَيْرُنَا مَا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغْوَدِلُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَأْفُلْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا رَبُّكَ أَحَدًا وإذ خلنا للمدائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن من ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم آدون بِثَنِ الذَّالِمِينَ بَدَلَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّقِذًا مُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَذَمْ يَسْتَجِيبُونَهُمْ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَوَعَ الْمُجَرِمُونَ النَّارَ فَضَنُّوا أَنَّهُ واقعا اولم يجدوا عنها مفرفا وما قد صرفنا فيها فالقعان للناس من كل مسل وكان الانسان اكثر الشئ اذال وما ما فأيوا منوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم ثنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويشادر الذين كفروا بالباطل ليدعضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا زؤى We ma maụoọm ma nzukira bi a yaịo wapi fe aọọ ana we sinyama kwandamatị saana na adaụno bihi mu آذَانِهِمْ na وَإِنْ تَدَعُهُمُ إِلَى الْهُدِ فَمَنْ يَهْتَدُوا إِذَنَ بَدَقْ وَرَبُّكَ الغَفُورُ ظُ الرَّحْمَةَ لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُونَ عَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُونَ لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا لمعلكهم موئدا وإذ قال مثل فت دا ابلغ مجمع البحرين او مضيئ قباء فلما بلغوا مجمع بينهما نصيا اوتهما فتق وذثبيدا في البحر سربا فَثَمَّ مَجَا وَثَقَ وَلِن فَتَهُ آتِنَا وَدَاءَنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا مَصْئَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُمُدَ وَمَا أَنْسُرِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَمَذْكُورَهُ وَاتَّخْوَذَ سَبِيلًا فِي الْبَعْضِ عَجَبًا وَلَذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَرْ فَارْتَدَّى عَلَى آثِرِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَى أَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا وَجَعَلْنَا سُلَيْمَانَ ابْنَ دَاوُدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَعْطَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ نِّسْطًا وَأَلَّفْنَا بَيْنَ قُلُوبِ النَّاسِ كَثِيرًا مِّمَّا أَلْفَيْتَ مِنَ الْبَشَرِ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَزِيزُ قال إنك من تستطيع مئي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطى لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدس لك منه ذكره فانطرق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها و انا اخ ورقه ان تغرق انا لقد شئت شيعا امرؤ قون ان لم قل قال لا تواقذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسره فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكورا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع مئي صبرا قَالَ إِنْ سَأَتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَائِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا شَنْطَرَقَ حَتَّ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَ مَا أَهْلًا كأبوا يضيف ما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فر فأنبئك بتاوي لماذا لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنا إيبا وكان وراءهم ملك وكان وراءهم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 خيلا منه ذكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغنا مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أب فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته على ملك ذلك تاويل ما لم تستح عليه ويسألونك أن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبأ سببا حتى وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما وَنَايَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَا أَنْتَ عَذِبٌ وَإِنَّ أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيمَ حُسْنًا قُمْ يَا مَنْ فَسَّهُ فَسَوْفَ يُعَذَّبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها وَقَدْ عِطُنَا بِمَا لَدَيْ خُبَرَاهُ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بِينَ السُّدِّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَذُونَ يَفْقَلُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا Hvala ma makenni fi rabi khair Fa'ainuni bi kuwetina jajal bainakun Wabainahum radma Aatuni zubar al بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا شأله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما افتطأوا عن يظاروه وما افتطأوا له قال هذا رحمة من ربي فإذا زاء وعد ربي جاء له دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَزَمَعْنَاهُمْ جَمْءًا وَعَرَضْنَا جَنَّمَ يَوَائِذٍ لِلْكِفِرِينَ عَرْضًا مِلَّذِينَ كَانَ تَعْيُّنُهُمْ Azi na ka ta yi fitwa in adziikiwankada yaste na samaa Efa hasiban lavin na kavalu a a ta rizo a أعتدنا جهنم للكافرين نذنا قل هل ننبئكم بالاخترين أعمالا للذين ضل سأيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سأيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يعثنون لنقاء انائك الذين كفروا بآيات ربهم ولقى فابطت فابطت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصاليات كانت لهم جنات الفردوس نزولاً خالدين فيها, نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها إي ولو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفد البحر قبل انتى فذ كلمات ربي ولو وتران ثم فذ كلمات قُلْ إِنَّمَا أَنَبَصَرٌ مِثْلِكُمْ يُوحِيَ إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاعِدَ فَمَا كَامَ يَرْجُو لِقُوعَ رَبِّيهِ ف عمل عمل صالأَ وَلا يجِك بعبادَة وَِّهين